هذا طيب لا بد منه خصوصا في يوم المولد <تصفيق> Allah, uw Rahman, Rahim. Sallallahu ala muhammadin Muhammad, alihi Alaihi al-tahirin Alaihi Wasallam, uw Alaihi Wasallam, ذكرنا ان من مقومات الاستطاعه وجود الراحلين والكلام فعلان يقع في الراحلة المستلزمة للعسر والحرج، فإنه لا إشكال. في اختلاف الراحل باختلاف الاشخاص قوة وضعفان وحينئذ فان قلنا بأن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحاج هي الاستطاعة العرفية من الواضح اعتبار ان تكون الاستطاع افوان ان تكون الراحلة ان تكون الراحلة مناسبة للحاج للحاج من حيث القواه ومن حيث المكانة الاجتماعية فلو كانت الراحله مستلزمة للحراج بالنسبة للمكلف فإن الاستطاعة العرفية منتفية في حقه إذ لا يعد حينئذ مستطيعان عرفان وأما إذا قلنا بان الاستطاعه المعتبره هي الاستطاعه الشرعيه فلو كانت الراحله مستلزمه للحراج فالحج غير واجب على المكلف لا لعدم الاستطاعه بل لدليل نفي العسر والحرج وهذا هو الفرق بين المسلكين ولكن مع ذلك ذهب جمع من فقهائنا إلى أن الحرج الناشئ عن الراحلة ليس مسقطا لوجوب الحال بمعنى أن الحج لو كان حرجيا من أي جهتين فليس بواجب وأما إذا كان عرجيان من جهة الراحلة كما لو كانت السيارة مثلا هيكان مثلا من ال هيكانات العتيقة فان ذلك لا يسقط وجوب الحج عنه لما لدليل مؤلف من مقدمتين إن نصوص الباذل كمعتبرتي محمد بن مسلم حديث واحد باب عشرة من أبوابي وجوب الحج قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن عرض عليه الحاج فاستحيا قال هو ممن يستطيع ولما يستحي ولو على حمار اجدع ابتار ومثلها معتبرة أبي بصير حديث سبعة باب عشرة سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من عرض عليه الحاج ولو على حمار اجدع مقطوع الذناب فابا فهو, فهو مستطيع فان هذه النصوص تدل على تحقق الاستطاعة باي راحله تبذل سواء كان الباذل مقبولا كما لو كان الباذل له أخوه مثلا أو كان الباذل مستلزما للمهانا كما لو كان الباذل السلطان الظالم مثلا مع غمض النظر عن الباذل فان الاستطاعه تتحقق بأي راحلتين أريد هذه مستطيع وليس, مستطيع وليس في مكان يقول لو كان حرجيا وليس. لا الآن ما بين المقدمة الثانية، الآن هذا المقدار، هذا الكلام في المقدمة الأولى بعد ما وصلنا للمقدمة الثانية. المقدمة الثانية انه بما ان ارتحال ارتحال يعني سوار بما ان ارتحال هذا النوع من الراحلات الحمار اجدع الابتار ملازم عادة للعسر والحراج ولذلك عبرت عنه النصوص بأنه موجب للحياء إذن فالنتيجة أن الراحلة وإن كانت حرجيتان فالوجوب مستقر ولا مجال لحكومه دليل نفي العسر والحرج في هذا المورد على وجوب الحاج وقد أجيب عن هذا الدليل بعدة وجوه الأول ما ذكره في كتاب المرتقى في فقه الحاج من ان هذه الروايات تتكثل مطلبين المطلب الاول ان الباذل محقق للاستطاعه حيث قال في الفقرة الأولى فإن عرض عليه الحج فهو مستطيع المطلب الثاني بيان حكم اخلاقي لا حكم شرعي وهو ان الامام يحث المكلف على المبادره للوظائف الاخرويه وتحمل تبعاتها فقول الامام عليه السلام في الفقره الثانيه ولما يستحي ولو على حمار أجدع أبتر ليس مقصوده بيان موضوع الحكم الشرعي وهو تحقق وقل استطاعه بهذه الراهله وانما مقصوده الحال على ان من شأن المؤمن ان يقوم بالوظيفه ولو كان لها تبعات وصعوبات اذن فلا دلاله في النصوص على ان الحراج غير مسقط لوجوب الحاج وما افاده محل تامل فإنه مخالف لظاهر السياق حيث إن ظاهر السياق بيان مطلب واحد وهو أن بذل الراحلة المتواضعه محقق للاستطاعه فقوله <تصفيق> عليه السلام ولما يستحي تفريع على ما أفاده في الفقره الاولى من تحقق الاستطاعه باي بذل مضافاً, مضافا الى ان ظاهر معتبرتي ابي بصير من عرض عليه الحج ولو على حمار اجدع مقطوع الذناب فهو مستطيع ظاهرها بيان مطلب واحد لا مطلبين هذا الجواب الاول غير تام الجواب الثاني ما ذكر في المرتقى ايضا من ان ظاهر هذه النصوص كون الحرج ناشئا عن قبول الباذل باعتبار ان قبول الباذل فيه منة وتفضل فالحياء إنما نشأ عن قبول الباذل لا عن نوع الراحلات وحينئذ فغاية مفاد الرواية أن الحرك الناشئ عن قبول الباذل ليس مسقطاً واما الحرج الناشئ عن نوع الراحله فهو مشمول لدليل نفي العسر والحرج وهذا الجواب كسابقه مخالف للظاهر خصوصا في معتبرتي أبي بصير الظاهرة في ان من شأ الحرج هو طبيعه الراحله لا في قبول الباطل الجواب الثالث ما ذكره سيدنا في معتمد العروى من أنه لا ملازمة عرفان بين الحياء والحراج كون الحمار صار درس الحمار هذا فكون الحمار أجدع أبتار موجب للحياة ولكنه ليس موجبا دائما للعسر والحراج إذن فهذه النصوص مطلقة وبالتالي فهي محكومة بدليل نفي العسر والحراج هذا جواب عليكم كلام السيد الخواج أم هذا يدعي العرف وانتم من أهل العرف هل ترون ملازمة بين الحياء وبين الحرج أو لا نعم أكو ملازمه سيدنا شو تقول طريق هاكومي ناس. لأن هو يقبل الشمال كل جد التعداد سدد جار من يصعدون النياق والجمال شو؟ ها ها ها ها وهذا المسكين يمشي على حماره أجدها أكثر على كل حالي أنا لا اجيب عن هذا الولي يعني هذا يرجع حسب تشخيصه الوجه الرابع دعوة بل بل دعوة الرابع دعوى أن لسان قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج لسان آب عن التخصيص إذن لو قيل ما جعل عليكم في الدين من حرج الا في حرج الحمار او حرج الراحله فانه مستثنى يكون الاستثناء مستهجنا عرفان فاذا كان اللسان آبيا عن التخصيص فمقتضاه عدم وجوب الحج في فرض استلزام الراحلة للحراج ولكن قد يقال بأن النكتة <تصفيق> في كون هذا اللسان ابيا عن التخصيص هو دعوة ورود الخطاب في سياق الامتنان فإذا قلنا بأن الآية في سياق الامتنان فلا معنى للتفصيل بين الموارد وأما إذا قلنا بأن الامتنان ملاكي لا خطابي بمعنى شنو معنى الامتنان الملاكي لا الخطابي بمعنى أن هناك فرقا بين المول العرفي والمول الشرعي، المول العرفي عندما يأمر بعملين، فإن الغرض. من هذا العمال يعود اليه لاجل ذلك لو اسقط الامر في بعض الموارد يقال بان الاسقاط امتناني لأنه تنازل عن غرضه لأجل التسهيل على المأمور أما بالنسبة للمولى الشرعي فان الاغراض والملاكات لا تعود اليه وبالتالي فاسقاط الامر من قبله في بعض الموارد ليس امتنانا على العابد فإن مقتضى الامتنان ان يبقي الامر لأجل ان يصل العبد إلى الغراض لا أن مقتضى الامتنان اسقاط الآثر فلا محاله المراجو بالامتنان في التكاليف الشرعية هو وقوع المزاحمات بين ملاك وجوب الحاج وبين ملاك التسهيل لأجل الحراج فإذا رأى المولى أن ملاك التسهيل أهم من ملاك الوجوب رفع الحكم فسمي الرفع امتنانيان بمعنى تقديم أقوى الملاكين المتزاحمين فإذا كان الأمر كذلك إذن فلسان قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يابى التخصيص لانه قد يخصص بمورد يكون ملاك الوجوب فيه اهم واقوى من ملاك التسهيل فهذا الجواب غير تام ويأتي الكلام في بقيه الكلام الحمد لله رب العالمين طيب المول على كل حال موجود في <تصفيق> حاله امتناع كبير وعلى كل حال حتى تحيي قدمها